يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البر خوفا وطبعا وينزل, وينزل من السماء ماء فيحيي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 وَلَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء من شركاء فيما رزقناكم فانتم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 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا, ثم إذا أذاقهم منه رحمة إِذَا فريق, إذا فريق منهم بربهم يشركون لِيَدْفُروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فهو يتكلم فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 قل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبل كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 ومن آياته أي يرسل الذئاب مبشراته وليذيقكم, وليذيقكم من رحمته وليتجرى الفلك بأمره, بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا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 كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق, فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم, إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيءه يخلق ما يشاء.